يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّنَا مِنْهَا لَعَزُّ مِنْهَا لَذِلّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَا وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمُوا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ قَدْ لَئِنْ أَتَى أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدِّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسَ لِذَا جَاءَ جَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ